هذه قصيده نظمتها قبل فجر اليوم وسميتها زفرات الحنين حنين الى بيت الله الحرام والى الكعبه المشرفه وقد كنت وعدت هذا العام بالحج الى بيت الله الحرام ولكن قدر الله ما شاء فعل اواه اواه نار الشوق تستعر. وكاد قلبي من الحرمان ينفجر. يا لي لي رفيق فيك يصحبني الا البكاء والاسى والسهد والسهر تود روحي لو طارت لتدركهم وحزن قلبي كالبركان ينفجر فاض الحنين, فاض الحنين فغطاني وأغرقني أمع من مقلتي كالسيل ينهمر الهم يغرقني والشهوق يحرقني يا عازل الروح قل لي كيف أصبر زفوا إلى نفسي البشرى مزغردة بالحج أبشر وطب واليهن كالظفر فاستبشرت نفسي الكلمة بمنياتها يا كعبة النور أنت البلسم العطر أنت البلسم العطر أقضي الليالي والأيام أحسبها متى متى تزدهي بشرايا يا بشر جوارحي كلها تشكو وتسألني متى سأرحل قد أعياني Djaro, label mete, goudet, Juhu men, ıla watani. İni gribına, aqnanıya səfaro. Nada يا لفرحتنا بنا سيفرح مغموم ويتزر لكنهم ذبحوا البشرى وبهجتها وكاد يصعقني من هوله الخبر zal المهني Muhannini, ويندبني حلمي de والامال de plemi, قد كان قلبي بالآمال ملتحفا واليوم يا قلب آلامي هي وكلما غرد الحجاج تلبية ناحت دلوعي ناحت ضلوعي وكاد الطير ينتحر لبيك لبيك لبيك, لبيك لبيك لبيك خوفا ما لنا وزروا لبيك بالحمد والتوحيد قد هتفوا وعاهدوا الحق لا يعصون ما أمروا يا كتال حسن بالعمار عامرة يا كعبه الحسن بالانوار تستتر يا بيت ربي يا بيت ربي والآيات تغمره اركانك الغر فيها الحجر والحجر يا فرحة في المرحوم مبتهجون يا لوعة القاع الطهر ما احلى حلاوتها منها يغار الندى والشهد والزهر رب اسقني واشفني من علتي كرما ضمآ ملي بمروى فؤادي عند مروته وبالصفا كي يزول الهم والكدر والروح بين الرجاء والخوف والروح منك الغواص منك الغواص وبرد العفو ينتظر رباه رباه في عرفات الله مجتمع للضال وفضل الله ينهمر رحماك رحماك رحماك, رحماك رحماك رحماك رحماك رحماك رحماك فالأوزار كم زل قلبي وزاغ السمع والبصر ارجوك عفوا واحسانا ومغفره انت الكريم اليك اليوم افتقر في غير فضل كمال العبد من طمع روحي بغير رضاكم ما لها وطر لا تخزني لا تخزني واحميني من شر آمرة بالسوء وارحم ضعيفا هده الخور يا ضارعا مستغفرا وجلا الذنب يغسله en de oude manier om te gaan zitten. En de oude manier صدري ففي عرفات الورد والصدر اواه يا عرفات الله عذبني طول اشتياقي ونبض القلب يعتصر اليوم يرحم ربي من يلوذ به الوذ يا ربي الوذ يا ربي فجبرني كما جبروا اليوم ينحط رأس الكيد محترقا بغيظه لو ترى الخناس يندحر يا شمس مهلا دعينا في ضراعتنا ما حيلتي وبأمر الله ناتمر تزلف القوم للبار بمزدلف واسترحموه فزال الخوف والخطر يا راجم ارجم هواك اليوم وارم به وارجم بتوبتك الشيطان وارجم بتوبتك والعز في ذلنا لله فانكسروا هيا أفيضوا وطوفوا وانهلوا فهنا فيض الجواد الذي قد زاد من شكر Ya Zaira, moskee van de gekozen. Ya Zaira, moskee van صلوا على المصطفى صلوا على المصطفى واسموا بسنته إلى المعالي فذاك العز والظفر قد كان يشدو خذوا عني مناسككم فاز المطيع ومن لم يقتدوا خسروا من ربنا المرتجى نرجو شفاعته يوم التغاب حقا إنه عسر Slaagde, slaagde, slaagde, slaagde, slaagde, اشكو ادعو يشهد السحر قد عاقن الذنب والعصيان قيدني كم نعمه بثقيل الذنب تحتضر عساك يا رب تعفو غافرا زللي عساك يا رب تعفو غفرا زللي لعل عمري بحج البيت يزدهر لعل فجري تشفي العين طلعته يا عين صبرا يا عين صبرا فيا بشرى لمن صبروا فكفك في عبرتي بل فاسكبي وكفي Fa